وشفتين وهدينه نجدين فلقد تحمل عقبا وما أدراك مل عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذم صغبا يأتي من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 أصحاب المشأمة عليهم نار مقصده